وين يومئذ للمكذبين الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين قَدَرٍ قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون وين يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين إن طلقوا إلى ما كنتم يُكذِبُونَ يَطْلُقُوا إلَى ظِلِّ ذِفَلَاتِ شُعَبَ لَا ظَلِيلٌ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهِ إِنَّهَا تَغْنِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ وَيَنُوِي يَوْمَ إِذِ